كشري مصر نظرت في ساعتي بتكاسل تجاوزت منتصف الليل بقليل وأنا عائد من مكتب المحامات الذي أعمل به بعد يوم عمل طويل زاده طولاً أن سيارة العزيزة غاضبة مني لانشغالي عنها لذا قررت أن تقضي الليلة عند الميكانيكي وتركتني وحيداً أصارع الزحام والتعب لم يخفف عني سوى أننا كنا في بدايات الصيف في ذلك الوقت الذي تمتعك فيه نسماته دون أن يخنقك حره المكتب في ميدان السيدة زينب الذي لا تنام فيه الحياة أبدا ولا يمكنك معرفة الوقت إلا بالنظر إلى ساعتك المحال لا تغلق أبوابها إلا مع أضواء الفجر أصوات الباعة ما تزال مرتفعة بل زادتها حماسة رغبة الجميع في الانتهاء من بيع ما تبقى من بضائعهم ليذهبوا إلى منازلهم استعدادا ليوم جديد برزق جديد لم يكن الميدان مزدحماً وإن كان يعج بالحركة أشكال مختلفة الطويل والقصير الأبيض والأسمر الجلباب والقميص الكل يتحرك أما المحال فكان أكثرها حياةً المطاعم والمقاهي التي تعج بهواة السهر أخذت أجيل نظري يمينا ويسارا كنت بالرغم من تعبي مستمتعا بما حولي فلم أمشي في هذا الميدان منذ مدة طويلة تحديدا منذ عامين كاملين بعد أن اشتريت سيارتي المزعومة من بين كل ما حولي لا أدري لماذا تعلقت عيناي بذلك الرجل المسن تبدو على وجهه الطيبه الشديدة، وعلى جسده بقايا صحة وفيره يمسك في يده طفله قد تكون ابنته الصغرى أو حفيدته الكبرى ساحرة الملامح بعيونها الواسعه وبشرتها السمراء وضفيرتها السوداء الطويلة التي جملت نهايتها بشريطه حمراء لامعه ربما لفت نظري اليه ذلك الجلباب الاصفر اللون الذي يلبسه فقد كانت تبدو عليه آثار صراع لم تحسمه السنون بين الفقر والنظافة لا تقع عيناك على بقعة واحدة فيه بالرغم من تآكل أطرافه ورقعتين أخفيتا بمهارة على الكتف اليمنى أما فستان الطفلة فكان جديدا ولا شك أحمر زاهي اللون عليه ورود صفراء كبيرة تزيده بهجة مع ابتسامتها الواسعة ونظراتها المليئة بالانبهار وهي تتلفت يمينا ويسارا اقترب الرجل مني وهو ينظر إلي في تردد شعرت بالحرج كمن أمسكه صاحب البيت يتلصص من النوافذ أدرت رأسي إلى الجهة الأخرى ناداني بلهجته الريفية لو سمحت يا أستاذ نعم يا عم الحق هاوز أروح موجة في عربيات الفيوم أركب أوتوبيس نمركا نظرت في ساعتي وأنا أجيب الساعة دلوقتي واحدة بعد نص الليل مفيش قدامك غير إنك تركب ميكروبوس سألني في تردد والأجرة كام يا أستاذ جنيه واحد خليك أريب مني وركب معايا نفس العربية أنا رايح هناك برضو شكرني الرجل وابتعد بعض الخطوات رأيته يخرج من جيب جلبابه بعض النقود نظر إليها في خيبة أمل ثم قسمها إلى قسمين وضع كلا منهما في جيب من جيوب الجلباب أمسك ما تبقى وتلفت يمينا ويسارا إلى أن رأى ذلك الصبي الذي كان يحمل على رأسه صينية رص عليها علب الكشري البلاستيكية نداه الرجل انت يا ابني أبتع الكشري جاء صوت الولد رفيعاً حاداً أيوة جاي بكم علبة الكوشري؟ جنيه نص يا با سأله بصوت منخفض ما فيش علبة بجنيه واحد يا ابني أطلق الصبي ضحكة سخرية عالية وهو يجيب ما فيش منه بجنيه حاج ده كوشري مصر ابتلع الرجل ريقه وهو يخفض صوته أكثر ماد يده بالنقود خلاص يا ابني اديني علبة واحد دفع إليه المال أعاد إليه الصبي خمسين قرشا وضعها الرجل في جيب الجلباب العلوي وأخذ العلبة تحرك إلى جانب الطريق وهو يمسك طفلته فتح العلبة مسح الملعقة البلاستيكية بطرف الجلباب وأعطاهما للبنت وهو يهمس خذ يا وردة كل يا بنتي أنت مكلتيش حاجة من أول النهار سألته البنت في براء وإنت يا عبا مش هتاكل ولا إيه أجاب في بساطة يا بنت نكلت عند المجاول ربنا يكرمه كان عمل لنا عزومة كبيرة بس ما كانش صح ناخد أكل معي وانا ماشي بدأت البنت تأكل في صمت بعد لحظات جاءت السيارة ناديته قائلا يا حج عربية مدن الرماية يا بينا أخذ من ابنته العلبة بحرص أمسك يدها ثم صعدا أمامي إلى السيارة جاءت جلستي خلفهما تماما رأيت الرجل يناولها العلبة مرة أخرى وهو يقول خذ يا وردة كول يا بنتي أنت مكلتيش حاجة من أول النهار تحركت بنا السيارة تتهادى بسرعة متوسطة البنت تأكل في نهم شديد وأبوها يحكي لها عن المقاول ووليمته عن أصناف الطعام التي رآها هناك وعن المال الذي سيرسله لهم قريبا من أجل المشروع الذي لن يأمن عليه سوى أبيها والبنت تأكل في صمت وإن كانت تجيب بعينيها الواسعتين على كل ما يقوله أبوها وكلما توقفت عن الأكل لحظة ربت كتفها بحنان وهو يقول كولي يا بنتي انت مكلتش حاجة من أول النهار؟ تشاغلت عنهما بمراقبة الطريق فقد كان تأخر الوقت وعدم القيادة يتحان لي رؤية جمال القاهرة الذي لا تراه العين إلا في ذلك الوقت من الليل أعادني إليهما بعد لحظات صوت البنت وهي تقول شبعت يا أبا؟ عجلها الرجل مرة أخرى يا بنت كولي مش بقيلك كتير هزت البنت رأسها في إصرار مش قدر يا باش بعت على الآخر بالهن والشفة يا بنتي أغلقت وردة العلبة في كسل وضعتها تحت المقعد أخذت تحدق في الطريق من نافذة السيارة نظر إليها الرجل بعد لحظات سألها قائلا انت مش هتنام يا بنتي الطريق لسه طويل أجابت في طفولة حاوز أتفرج على شوارع مصر أجابها في رقة مشوبة بالحزم نام يا وردة الصفر طويل ومش عارفين هنلقى عربيا نركبها على طول ولا لا هزت البنت رأسها موافقة أسندت رأسها إلى النافذة ثم أغمضت عينيها استعدادا للنوم أخذ الرجل ينظر إليها في صمت انتظمت أنفاسها في عمق يميز نوم من لا يحمل هموماً يضيق بها صدره. لم أكد أن شغل بالطريق مرة أخرى حتى لفت انتباه صوت الرجل وهو يهمس بصوت خافت. ورد. يا ورد. لم تجبه ابنته التي بدى عليها أنها راحت في سبات عميق. تحرك الرجل في هدوء. مد يده إلى أسفل المقعد. أخذ وفتحها في حركة واحدة أخذ يأكل منها في صمت ونهم كان يبدو عليه الجوع الشديد ابتسمت وأنا أراه يحاول أن يقلل من كمية الكشري في كل ملعقة يأكلها كأنما يحاول أن يتغلب على قلة الكمية بكثرة الملاعق وهو يختلس النظر إلى ابنته بين كل ملعقة وأخرى أتى الرجل على ما كان في العلبة في ثوان معدودة أغلقها بحرص شديد ثم نظر حوله في عفوية التقت عيوننا فابتسم في حرج ابتسمت وأدرت عيني بعيدا لمحته وهو يعيد العلبة تحت المقعد بهدوء ثم أخذ ابنته في حضنه وأغمض عينيه نظرت إليه في إكبار وأنا أتتكر حكاياته عن وليمة المقاول هزست رأسي يمينا ويسارا حسرة على قضايا أراها كل يوم في عملي بين آباء وأبناء يريد أن يأكل كل منهم الآخر من أجل حفنة من الجنيهات أفقت بعد قليل على صوت السائق الآخر يا سدزة مدان الرماية مددت يدي لأهز الرجل فتح عينيه على مهل وأيقظ ابنته في رفق وصلنا يا غرد اصح يا بنتي فتحت البنت عينيها في تكاسل دعكتهما ببطء ثم قامت تجرجر قدميها يتبعها الرجل قمت خلفهما مشت ابنته خطوتين توقفت فجأة كمن تذكرت شيئا ثم قالت أبا علمت الكشري تسمر الرجل مكانه لحظة ثم قال في الطراب سيبيها يا وردة مش فضل فيها كتير هزت رأسها في إصرار وهي تقول لا أنا عاوز أمي الدك شري مصر أجابها صوت هامس يا بنت سيبيها هيكلها حد محتاجها أكتر من أمك بدأ صوت البنت يميل إلى البكاء وهي تقول لا يا أبا عاوز أخذها الأمي أسقط في يد الرجل جاءت أصوات من خلفنا تحث على سرعة النزول إنحنى الرجل ليحضر العلبة الفارغة نزل من السيارة وقف ينظر إلى علبة الكشري في حيرة نزلت خلفهما اقتربت منه في ابتسامة واسعة وهو يمسك ابنته في يد والعلبة في اليد الأخرى ناديته يا حج نظر إلي في دهشة عجلته قائلا أنا ما أكلتش حاجة طول النهار وما فيش حد بيبيع أكل هنا ممكن تديني علبة الكشر اللي معاك أجاب الرجل على الفور وهو يعطيها لي طبعا يا أستاذ اتفضل نظرت إلي البنت في خيبة أمل شديدة انحنيت واضعا يدي على كتفها وأنا أقول بحنان أبوك رجل كريم يا بنتي يريد كل الناس زيه ربنا يبركلك فيه تحولت خيبة الأمل على وجهها إلى فخر شديد غمغم الرجل بمزيج من الشكر والدعاء وافترقنا وعلى وجوهنا نحن الثلاثة ابتسامة واحدة وإن اختلفت أسبابها في قلب كل منا حزام الأمان راض عن نفسه ذلك حال الدكتور أمين وهو يقود سيارته عائدا إلى منزله بعد يوم عمل طويل آخر الأسبوع أو يوم الآخرين كما يحب أن يسميه يوم يذهب إلى عيادته الشعبية التي بدأ فيها منذ عشرين عاما وقتها كان ينتظر كل قرش يأتي منها أما الآن فكشفه مجاني وغالبا ما يعطي أكثر من نصف المرضى مقابل دوائهم يخرج من يوم الآخرين خالي الوفاض إلا أنه يجد راحة لا يستشعرها في أيامه التي ينهيها بمئات الجنيهات من عيادته الأخرى أو مستشفاه الخاص فسر ذلك لولده ذي التسعة عشر عاما بأنه يضرب عصفورين بحجر واحد يدفع زكاة نجاحه لله ويرد ديوناً لأناس استأمنوه على أنفسهم، وقت كان يحتاجهم أكثر مما يحتاجونه، كان يقود سيارته على يمين الطريق السريع، بالطريقة التي قاد بها حياته بهدوء، عيناه مسلططان على الطريق نصف المظلم، كلما مر بجواره واحد ممن يسابقون الريح، هز رأسه في قلق، داعياً لأولاده ولنفسه بالسلامة، لفت نظره شيء مكوم أمامه عن بعد مال إلى الأمام وهو يمسح زجاج سيارته النظيف في حركة عفوية ليتحقق مما يراه سقط ضوء السيارة عليه فساوره بعض الشك الذي تأكد وهو يمر إلى جوار الكون إنه إنسان ضغط الفرملة في انزعاج مد يده اليمنى إلى المقعد الذي يجاوره ممسكاً حقيبة أدواته، فاتحاً الباب في نفس اللحظة تقريباً، حاول أن يقفز خارجاً من السيارة، اندهش عندما وجد نفسه مثبتاً في مقعده بقوة، تذكر أنه لم يحل حزام الأمان، تحسس مكان الألم في صدره من جذبته القوية، وضع الحقيبة باحثاً عن مربط الحزام، أزعجه صوت السيارات المرة إلى جوار الباب المفتوح، في تلاحق دون أن تتوقف أغلقه ونظر في المرآة إلى الجسد الملقى خلفه كم مر عليه من الوقت؟ كثيرون رأوه قبلي ولا شك عديم الضمير أم أنا عديم العقل؟ تصلبت يده حول الحزام لماذا لا يكون فردا من عصابه؟ الباقون ينتظرون أول أحمق سينزل يأخذون أموالي وسيارتي وقد يقتلونني خشية أن أعرفهم أدار المحرك في الطراب مد يده ليتأكد من أقفال الأبواب وبدأ يتحرك في سرعة نظر إليه وهو يبتعد في المرآة بدت منه حركة واضحة جعلت الطبيب يتوقف مرة ثانية لو أنه جريح فهو ما زال حيا إلى متى قد يكون جرحه بالغاً حياة البشر غالية وحياتي أيضاً لكنني في أمان ما دمت في داخل سيارتي رجع بسيارته إلى الخلف تجاوز الجسد الملقى ببضعة أمتار استخدم أقوى أضوائها نظر يميناً ويساراً لا مجال للاختباء فالأرض منبسطة حوله اقترب منه أفزعته بقعة الدماء التي تتسع ببطء تحت الجريح أخرج يده من النافذة مشيرا للسيارات المارة لماذا لا يتوقفون؟ يتجنبون متاعبهم في غنى عنها وأنا أيضا لماذا لا أطلب الشرطة وأخبرهم بالحادث وأنني سأساعده؟ هل سيصدقونني؟ كم من المتطوعين أصبحوا في عداد المتهمين أياما طويلة؟ جاءه الحل أمسك هاتفه المحمول طالبا اللواء حازم ابن عمه حكى له في عجل لا تقلق يا أمين أين أنت؟ سأرسل سيارتي الشرطة والإسعاف بعد لحظات تساعده؟ كأنك لم ترى إذا جاءوا ووجدوك فلن أستطيع أن أساعدك غمغم الرجل حامدا الله وهو يدير المحرك لينصرف حاول أن يتنهد في ارتياح فخرجت أنفاسه متقطعة أديت ما علي إنساناً أم طبيباً إنه ينزف وكل دقيقة لها ثمن وقتي أنا أيضاً وكرامتي لهما ثمن أيهما أغلى حياته أم بضع ساعات تثبت بعدها براءتي سأرى في تلك الساعات ما لم أره في حياتي نسيت القسم المعلق في الإطار الأنيق أن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال كنت أظنه يعني ظروف المريض ينظر إليه مرة أخرى شاب ولا شك قد يكون في عمر ولده يزعجه هذا الخاطر كم كان سيضحي لو أنه ابنه أوليس لهذا المسكين أب مثله؟ وأم تنتظر عودته الآن؟ ضغط زر الحزام محررا نفسه في عنف أخذ حقيبته ونزل جارياً إلى الجريح الذي مد إليه يده في ضعف حرك في قلب الطبيب لأول مرة شعور خزي المقصرين يكاد يكون فاقد الوعي هزه في رفق ما الذي حدث؟ أجاب بصوت خافت سيارة صدمتني وجرت أمسك بذراعه ليقيص نبضه ضعيف جدا كم مضى عليك هنا يا ولدي لا أدري ساعات طويلة يهزه مرة أخرى يجب أن يغيب عن الوعي تحدث معي يا ولدي يبحث عن مصدر النزيف كسر مضاعف في ساقه لا تخف ثوان وأوقفه بقعة الدماء أكبر مما يتصور في داخله شيء يريده أن ينهي عمله سريعا ليرحل قبل أن تأتي الشرطة يخرج الرباط من حقيبته يسأله ما اسمك يا ولدي؟ صوته لا يكاد يسمع لم يهتم باستبيان الاسم كم عمرك؟ يكرر سؤاله مرة أخرى يهزه بعصبية لا يجيب يبحث عن نبضه في هلع لم يعهده في نفسه منذ كان حديث التخرج يدلك صدره في عجل وهو يهمس في رجاء يا رب أعطنا مهلة أخرى في مساء اليوم التالي عندما كان في مستشفاه يحكي عن التأنيب الذي تلقاه من اللواء حازم بعدما أخرجه من قسم الشرطة في الصباح ضحك معه ولده في سعادة وحب ومنحه الجريح وأبواه نظرة امتنان أعادت لنفسه ما كادت تفقده إلى الأبد زوج لم أعد أطيقه أكرهه بعدد الساعات التي قضيتها معه بوزنه الذي يزيد كل يوم بمشيته التي يجرني فيها جراً وكرشه الذي يمتد إلى ما لا نهاية أكثر ما أكرهه فيه رائحة قدميه أعلم أننا بمرور الأيام قد انتزجنا فلم يعد من السهل التفريق بين روائحنا تعجبت عندما قالت أمه عني إنني أسبب له رائحة كريهة يا للحماقة ما أنا سوى زوج حذاء قدر له أن يكون تحت ولدك لست أنا من يفرز الروائح ولا أنا من يتجاهل تغيير جواربه على مدى أسابيع وما خفي كان أعظم على جلدي من عشرته تجاعيد وشقوق تفوق عمري بمراحل يركل بي أحجار الشوارع يخوض بي برك الماء الصغيرة ويثني كعبي في كل أيام العمل داخلا بي دورة المياه بحجة الوضوء لصلاة الظهر التي لم يصلها قط عندما سأله أحد زملائه عن التشققات البادية علي أجابه صناعة رديئة في المواصلات العامة يلاصق بي أي حذاء نسائي أكاد أتمزق خجلا تعذر الأحذية تتأذى من رائحتي وإن حاولت إخفاء ذلك لحظاتي السعيدة عندما توبخه إحداهن بشدة أسعدها على الإطلاق يوم صرخت تلك السيدة وضربه زوجها الذي كان يقف على بعد خطوات برغم أنني أصبت ببعض ما أصابه كل من حولنا يكرهني بسببه زوجته التي كنت أظن أنها ستكون أكثر الناس إدراكاً لوضع نتشارك فيه أو إشفاقاً علي مما ابتلتني به تنظر إلي بازدراء تمسكني كل ليلة بأطراف أصابعها في تأفف شديد تلقيني أمام باب الشقة في عنف وتصفع الباب أذكر أنها بصقت علي عدة مرات لا أكرهها وإن كنت أعجب لها آه، لو أن لي قدرتها على الحركة أصفعه على وجهه بنعلي عشرات المرات أنقر رأسه بكعبي ثم أجلده برباطي إلى أن أشفي غليلي منه وأتركه إلى الأبد كنت مستقراً على أحد الرفوف الرئيسية في المتجر إلى جواري شبيهي البني اللون دخلتا علينا هي وشقيقتها ينبعث منهما بريق الشباب وحيويته لحظتها تمنينا أن لو كنا أحدية نسائية فجئت بها تقترب مني تمسحني بأناملها الرقيقة همست جميل سأخذ الأسود وأخذت أختها البني وضعت إلى جواري في الصندوق بطاقة معايدة معطرة ظننت أن الحظ ابتسم لي أهدتني له أيام كان مخطوبين مع أول لقاء لنا أدركت أنني سأعاني معه أخذني منها في لا مبالاه لم يحاول حتى أن يفك رباطي قبل أن يحشر قدمه داخلي حشرا ظهرت أولى تجاعدي ضيق عليه ولا شك سيردني أدهشني عندما وقف ليدق مقدمتي في الأرض عدة مرات ليحكم دخول قدمه التي لا تناسبني ثم قال في سماجة لا بأس أحذيته السابقة كانت في مثل حالي الآن استبدلني بها على الفور أصبحت ويالة عاستي حذاءه المفضل لا أملك سوى التسليم بقدري لكن اليوم عندما زارتنا شقيقتها وزوجها كان يرتدي شبيه رفيق الرف تفوح منه رائحة الدهانات الفاخرة ولا توجد عليه أي من تشققات لمعته تماثل البريق الخارج من عيني زوجته لحظتها تأكدت أن مالكي قدمه نحس علي العسف بأصابع قصيرة يجلس أمام البيان الأبنوسي الأنيق على وجهه علامات ألم بالرغم من غنائه تحيطه غابة أشجارها تعاني قسوة الخريف فراشة رقيقة تطير نحوه بالرغم من الشبكة التي تحيطها تمسك طرفها يد معروقة أصابعها طويلة وأظافرها حادة خلف الأشجار العارية ترقبه عيون عاجزة تلمع بالدموع عيناه معلقتان بساعة حديدية عقاربها كبيرة بندولها على هيئة نصل حاد أنتما طالقان قالها بضحكة جريحة اختفت سريعا وهو يؤكد يمينه متشفيا أنت طالق يوم تقدم للزواج منها بدا له أنه سيعاني من تلك الأم والده أبدى تخوفه وهو يمسح على لحيته البيضاء الرقيقة عائلة طيبة لولا تسلط الأم يجيبه بصوت رومانسي مليء بالحيوية سأتزوجها هي لا أمها أثناء الخطبة بدى واضحا أن طلباتها تميل نحو المستحيل لم يكن فاحش الثراء لكنه كان يملك ما يكفي ليحرجها أمام الجميع وافقت على مضض عندما رأت حزن ابنتها الهمسات الصادرة من زوجها وشقيقته وإن أسرت في نفسها حواره الحاد معها من الليلة الأولى ظهر له جليا أن زوجته تابعة لها تحكي لها كل ما يحدث بينهما ثورته كانت تفوق دهشته عندما سمعها تحكي عن لقاءات خاصة يستحيك لاهما أن يعيد تفاصيلها على الآخر كان يشعر بيدها الخفية تشاركه الإمساك بدفة بيته تجذبها دائما في اتجاه يخالف ما يريده تحدث مع زوجته مراراً بلا فائدة زياراتها كانت تمثل عبءاً عليه تنقض عليهم كما لو كان معها إذن تفتيش تجيل عينيها في أنحاء البيت مبدية ملاحظات كان يراها مليئة بالفضول عقب ذهابها يتنهد في ارتياح تفاجئه الزوجة بعد لحظات بتكرار ما قالته أمها غضبه العارم يزيده لجوءها إلى الهاتف شاكية لها فرحته بالحمل أفسدها قرار من الأم بنقلها إلى بيتها رفض بإصرار تفاقمت المشكلة أرغمه على الرضوخ سوء حالة الزوجة صحيا والتي أرجعها الطبيب إلى ضغوط داخلية، هز رأسه رافضاً، بل خارجية، فترة حملها كانت أسوأ ما رأى منذ زواجه، مضطر للذهاب إلى الأم على أرضها ليسمع كل يوم نقداً جديداً، تحمله صابرا وإن أقلقه تغير في صفات زوجته، سلبيتها تتجه إلى إيجابية في اتجاه مضاد له تماماً. تأكد له ذلك عندما أصرت على تغيير الاسم الذي اتفقا عليه لابنتهما إلى اسم الأم تكفينا رحمة الكبرى آلام زوجته أثناء المخاض مصيحة أبيه أن هذه فرصة لكسب حماته جعلاه يعود من مكتب الصحة حاملا شهادة الميلاد في سعادة يريها لزوجته وأمها تقبله الزوجة في ضعف ترتسم على شفتي الأم ابتسامة نصر ساخرة عودتها بعد شهرين كانت صعبة المشاكل تتزايد بتدخلها المستمر سلواه كانت في ابنته الرقيقة منحها كل الحب الذي في داخله فلم يعد في قلبه شريك لها تكبر أمام عينيه لأول مرة يرى كيف تخط السطور الأولى من الحياة كل يوم تريه جديدا تبتسم تضحك، تجلس، تمشي، نغمات تضاف إلى بعضها لتكون لحنا يهز فؤاده فرحا في كل لحظة، النشاز الآتي من الأمين يتزايد، الأيام تمر، صبره يكاد ينفد، كلما نوى الطلاق أوقفته نظرات الصغيرة، اختيار المدرسة حرب جديدة، فالأمر جاء محددا لمدرسة مجاورة لبيت الأم لم يكترث لذلك عندما ذهب إلى هناك اكتشف الخدعة المبلغ المطلوب سنويا يساوي دخله أو يتجاوزه قليلا أمي ستدفع النصف يحدق فيها مذهولا وهي تأخذ حقيبتها مغادرة المنزل احتجاجا على رفضه الذي تراه غير مبرر كل محاولات إقناعها باءت بالفشل يتفقان معا تعود له بعد لحظات برأي جديد لم يبقى سوى الطلاق فوجئ بعد كل هذه السنوات أنه لم يعرف قدرات الأم الحقيقية قضايا جديدة كل يوم كالتي كان يضرب كفا بكف وهو يقرأها في الصحف الشقة أنقذها منها أنها لا تزال باسم والده يجلس فيها محدقاً في كل ركن كانت تلهو فيه لبنة يستجدي أحلام اليقظة والذاكرة ليراها مستعيناً بقطعة من ملابسها يستنشق منها رائحة براءتها المظلومة عجزه عن رؤيتها شهوراً طويلة يكاد يذهب عقله بكى فرحا أمام المحامي عندما أخبره أنه حصل على حكم الرؤية أوضح له بعد قليل أن الوقت المحدد له ثلاث ساعات أسبوعيا بمراقبة من الطرف الآخر فبكى مرة أخرى لاعنا واضع القانون قلبه يخفق بشدة اللقاء الأول بعد ستة أشهر ناداها بشوق عندما دخلت تتعثر إلى قسم الشرطة الذي أصرت الجدة على أن يلقاها فيه تمسك بيد جدها في قلق ما إن رأته حتى أطلقت صرخة عالية تبعها بكاء هستيري مد يده ليربت كتفها أنا بابا يا رحمة ترتعد في خوف ظاهر يتسمر في مكانه عاجزاً مع تعالي الصراخ يعض الجد شفتيه في أسا غني لها يا ولدي فهي تحب الغناء ترتعش شفتاه يتذكر بصعوبة ما كان يغنيه لها زهب الليل طلع الفجر يختنق صوته بالبكاء تسيل دموعه غزيرة يسكت بكاؤها فجأة تقترب منه في دهشة تمد يدها الرقيقة في تردد لتمسح دموعه أتبكي مثلنا؟ يواصل الغناء دون أن يجيب لأول مرة يعرف القيمة الحقيقية لحلاوة صوته طالما غنى لأصدقائه أيام الجامعة اليوم غناءه يخرج بقطع صغيرة من قلبه بنهاية الميعاد كانت التنام على صدره أخذها الجد في رفق معتذرا عن أنه لا يستطيع أن يتأخر ينظر إليه في فهم وامتنان حياته أصبحت انتظارا ليوم اللقاء الصغير واليوم الكبير عندما تنتقل الحضانة إليه كل أسبوع يذهب إليها بأغنية جديدة اشترى لها سلسلة ذهبية عليها صورته طلب منها الجد عندما رآها أن تخفيها عن أميها لم يجدها في الأسبوع التالي اشترى لها واحدة أخرى، وأخرى، وأخرى، توقف عندما عادت له الطفلة بكيس ورقي، يحوي هداياه جميعاً، في داخله ورقة بخط الجدة، وفر نقودك، اكتفى بالغناء، تسمعه باهتمام وشوق، أغانيه تكبر معها، عندما طلبت منه أن يغني لها أغاني أم كلثوم، ابتسم وهو ينظر إلى جسدها النامي في سعادة وفخر، لم يفكر في الزواج مرة أخرى، يكره كل النساء عدى ابنته وأمه، صدمته كانت عنيفة عندما سمع قانون رفع سن الحضانة، يتساءل عن عدل لا يساوي بين شريكين بالنصف، فيعطي أحدهما كل شيء، ويعطي الآخر ما يقل عن الفتاة عز نفسه في المرآة مطمئنا بضع سنوات أخرى ويكون لها الاختيار ترحم في آلية على الجدة التي ماتت يومها لم يغني لابنته احبضنها وهي تبكي شاركها الدموع وهو يتذكر ما رآه منها سائلا نفسه عن حسابها في خجل كان يخطط جيدا ليوم انتقال الحضانة يرغبها يستعطفها يشهدها على ما رآه لقاؤهما في عيد ميلادها الخامس عشر كان مليئا بالصمت قطعه بطلبه أن تنتقل لتعيش معه سأبقى معها نظر إليها في دهشة حزينة ألم يشفع لي هذا المعاد الذي لم أتأخر عنه يوما؟ طوال السنوات الماضية ابتسمت في رقة بل شفع لها كل الوقت الباقي من تلك السنوات لو كان بيدي لاعطيتك مثلها وأكثر احتضنته في حب قبلت يده نظرت في عينيه لمن تحكم أيها القاضي؟ لمن قدر ووفى؟ أم لمن عجز فتمنى؟ أنتقاسية يومها غنت له هي خايف أولي اللي في قلبي دموعهما سالت لكنهما افترقا على وفاق تغيرت حياتهما كثيرا بعدها اعترف أن جدتها أورثتها الكثير من قوة الشخصية أصبح يراها كثيرا تقضي معه يوما أو يومين في بيته كل أسبوع أصبحت واقعا في حياته بعد أن عاشت خيالا لسنوات يقف إلى جوارها في فخر معرضها الأول لوحاتها أثارت إعجاب الجميع وقف ينظر إلى اللوحة التي بدت ملامحه فيها واضحة يتفقدها بعينه مرة أخرى يلمح قرص الشمس لأول مرة بين الأشجار العارية أريد أن أشتريها يلتفت إلى مصدر الصوت فيرى سيدة أنيقة تحادث ابنته تخرج من حقيبتها بطاقة كبيرة تكتب عليها بخط واضح مهدات إلى أبي الذي علمني الفن يتذكر السلاسل الذهبية التي كان يضع صورته عليها لتعلقها على صدرها يسمع صوتاً آخر ما اسمها؟ تضع يدها على خده تمسح على تجاعيد خلفتها السنون وهي تجيب ذهب الليل وطلع الفجر بين الموت والحياة اختفاء آخر لم تعد مفاجأة قريتنا تتشح بالسواد لم يعد هناك بيت إلا فقد واحداً من أحبابه الخوف يسيطر على الجميع الأمهات يمنعن أبناءهن من الخروج بعد غروب الشمس الكل يعلق على صدره آية الكرسي أو الصليب والشفاه تتمتم طيلة الوقت بما لا تسمعه وإن كنت تدرك فحواه أول من اختفى صديقي صالح عدت إلى القاهرة فلم أجده ينتظرني في محطة القطار كما اعتدنا على مدى سنوات دراستي في كلية الهندسة تعجبت لأنني كنت أتوقع منه احتفالا بتخرجي يبدأه في محطة القطار سألت أخي عنه هز كتفيه وهو يجيب فص ما الحوداب عرفت بعد ذلك أنه خرج من بيته ليتجول في المساء كما لكنه لم يعد قط اهتزت القرية لاختفائه فهو محبوب من الجميع تهامس البعض عن ثأر قديم مع عائلته وتساءل العمدة عن علاقة اختفائه بضياع خاتم زوجته عندما رأى نظرات المحيطين أردف بابتسامة صفراء إن بعض الظن اسم. أخوه الأصغر لاقى نفس المصير بعد أيام قليلة أثناء تجوله في القرية ليلا بحثاً عنه تأكدت نظرية الثأر كبير العائلة المتهمة أقسم للجميع إنه لم يكن ليطلب ثأراً تم الصلح فيه من سنوات تأكيداً لقسمه جمع خيرة شباب العائلة للبحث عن آثارهم انتهى البحث في اليوم الثالث باختفائهم جميعاً أي قوة تلك التي تبتلع ستة رجال أشداء في نفس الوقت خيم الرعب على الجميع أصبحت مسالك القرية مهجورة تماما في المساء الكل يخاف إلا قليل من الذين يتحصنون بالعلم أو الإيمان أو كليهما معا حتى هؤلاء لم يسلموا من تلك اللعنة المجهولة فكل من تسول له نفسه البحث ليلا في أنحاء القرية لا يعود بعدها أبدا أسقط في يد العمدة حكى لنا أنه اضطر لإبلاغ المأمور برغم أنه اعتاد أن يخفي عنه كل ما يجري في قريتنا اتهمه الرجل في البداية بالكذب عندما أصر متحدثا عن الجنية والنداها رماه بالجنون في اليوم التالي امتلأت القرية عن آخرها بقوات الأمن فاتشوا كل البيوت والحقول بحثا عن آثار حتى الترعة تم البحث فيها لا شيء زاد الرعب وآمن الجميع بأن الأمر فوق قدرات البشر غادرنا رجال الشرطة بعد بضعة أيام مصحوبين باليأس رصد العمدة مبلغا من المال لمن يحل اللغز وعدني شخصيا بأن يرد لي نصف الأرض التي اغتصبها من أبي قبل أن يموت حسرة عليها وأن يوصي عضو مجلس الشعب ليجد لي عملا بشهادة الهندسة التي لا تؤكل خبزا في قريتنا على حد قوله لا أجرؤ على المخاطرة مثلي كمثل أهل قرية البسطاء زرع فينا الخوف من القوة التي نعرفها فكيف نواجه ما لا نعرفه؟ ما أخشاه يقترب منا أخي الصغير المعروف بتهوره بدأ يحلم باسترجاع أرضنا يحدثني عما يمكن عمله فيها حياة كريمة، مطعم، مشرب، ودواء أمي الذي نشتريه شهراً ونعجز عنه شهوراً طويلة. أحاول أن أثنيه عن عزمه إشفاقاً عليه، يبتسم في صمت، ناظراً إلى السماء. غياب قرص الشمس ذلك اليوم أفزعني، فأخي لم يعد حتى الآن. بأنه نائم في غرفته طول الليل يمزق قلبي رويدا رويدا بطلوع الفجر تأكد الأمر لي فعلها الأحمق أدور سائلا عنه في كل مكان مصمصة شفاه شهقات ضرب على الصدور بلا جواب يقترب مني واحد من الأطفال هامسا بأنه رآه قبيل الغروب حاملا سلاحة اتجها نحو البئر المهجورة اعود الى البيت مكتئبا اسمع نحيب امي عن بعد وصلها الخبر ولا شك اذهب الى هناك باحثا عنه قد لا اعود انتظر بضعة ايام قد يكون حيا ربما اصيب لسبب ما تأتيني صرخة ملتاعة من امي لم يعد من الامر بد مواجهة المجهول أيسر من مواجهتها أتحصن بكل ما أجده من أسلحة البندقية على كتفي سكين في حزامي وعصن طويلة في يدي أمشي في شوارع القرية السكون يخيم عليها أصوات صفير الرياح وحفيف الشجر تتداخل مع نباح الكلاب في لحن مخيف أتذكر أيام كانت هذه القرية تعج بالحياة وراحة البال طيلة الوقت ألعن اليوم الذي ورث فيه ذلك الرجل العمودية منظر أين هو المصائب تتواتر علينا بين الفقر والظلم سلب الأراضي وانتهاك الحرمات كل شيء في قريتنا أصبح باهظ الثمن حتى الكلام عما نعانيه جميعا صمتنا كان تجنبا للعنته أتنهد متسائلا هل هناك لعنات يصبها الله على الصابرين؟ أقترب من البئر ناظراً حولي في قلق أجيل نظري في الظلمة الموحشة لا شيء أنادي بصوت مرتعش عليه أتحرك قبل أن يأتيني أي جواب من قلب السكون تمسك بكتفي يد ثقيلة ألتفت مذعوراً لأرى صاحبها ابتسامته الودود ولحيته الكثة البيضاء لم تضيف إلي أي شعور بالأمان أسأل في خوف إنس أم جان؟ ما الفارق؟ في الحالتين لن أوذيك قالها بضحكة مخيفة هل رأيت أخي؟ يسألني في لا مبالاة رأيت الكثيرين أيهم تعني؟ يهز رأسه مستدركاً لا بد أنك تعني شاب الأمس إنه شاب لطيف أوصاني بك خيراً عندما تأتي هل أنت من يأخذهم مننا؟ أخذهم؟ بالطبع لا هم يذهبون إلى أين؟ يمسك يدي بقوة يجذبني نحو البئر المهجورة أندهش لما أرأه في قاع البئر أنوار تضيء عن بعد تأخذني بتلألؤها أكاد أسمع أصوات موسيقى تصدر من داخله هذه البئر مدخل إلى قرية أخرى يكسوها النور طوال الوقت أهلها يعملون بغير قهر ويأكلون بغير عناء أجيبه ساخرا وهم القرية الفاضلة مرة أخرى هل العمل والطعام وهماني أيها الأحمق؟ كل ما عليك أن تقفز إلى داخل البئر لتصبح منهم أفكر في أمي وإخوتي الصغار لمن أتركهم؟ يأتيني صوته كأنه يقرأ أفكاري دعهم فحالهم بك مثل حالهم من غيرك أغمض عيني مفكراً حلم أخي مرض أمي موت أبي أتجه نحو البئر في تردد أتوقف فجأة ماذا لو أنك كاذب وسأموت في قاع البئر يمسك بكتفي يهزني وهو يسأل بصوت أجش وهل أنت حي؟ أدفعه بعيدا وأقف على حافة البئر تتنازعني الأفكار راحة البال يجلس أمامها ساكناً لا يستطيع أن يحول عينيه عنها ينتظر أي حركة تمنحه الأمل عندما دخلت حياته كان هادئاً مستقراً الصديق الذي قدمها إليه أخذ يعدد له محاسنها كل يوم يشرح له النقلة الكبيرة المتعة التي ستضاف إلى حياته الراكدة تعجب من إلحاحه الزائد علّله لنفسه أنه يحتاج إلى من يمشي معه في نفس الطريق عندي زوجة وأولاد لست مثلك الإغراء يتزايد رفضه كان أضعف في كل مرة إلى أن انزلق معه حياته تغيرت بالتدريج تشغل حيزاً كبيرا منها لم يعد يستطيع التركيز في شيء سواها جاذبيتها أشد من مقاومته ليس أول من يسقط في حبائلها يوماً تعطيه وأياماً عديدة تأخذ منه يكاد يجن في المساء يتخذ قراراً بأن يقطع كل علاقة له بها يمسك بالهاتف يستجمع شجاعته يفكر مرة أخرى يضع السماعة لتتواصل قصته زوجته وأبناؤه يتعجبون من تغير طباعه شروده دائم حديثه الهامس في الهاتف لا ينقطع جلوسه أمام الكمبيوتر ساعات طويلة لم يعد من السهل الحديث معه فمزاجه متعكر دائما يسألونه عما يشغل باله فيتعلل بمشاكل العمل يتمنى لو يجمعهم ليعترف لهم بخطئه ليستريح يطلب منهم المعاونة في الانسحاب لكنه لم يعتد ذلك نقوده التي تأخذها تحت مسميات مختلفة لا تنتهي لأول مرة يطالب زوجته التي لم تكن مسرفة قط بالاقتصاد تجيبه ساخرة ابحث عن نقودك في مكان آخر يصرخ فيها غاضبا يدخل غرفته صافقاً الباب أيامه تمر إدمانها يتزايد تغضبه فترضيه ثم ترضيه لتغضبه في ذلك اليوم جلس مضطرباً كالمعتاد دقات قلبه تتعالى عيناه مليئتان بالأمل لا يصدق ما يراه هذه المرة أصابه السهم في مقتل، يجلس مكانه بلا حراك، يسمع صوت زوجته تجيب على الهاتف، إنه جالس أمام الشاشة كالمعتاد يتابع حركتها، الخسارة فادحة، لا يهم، فليست أفدح من فقده، لراحة البال اللحم المر واحد موظف محترم رددها عزوز لنفسه ارتسمت على شفتيه نفس الاتسامة الساخرة التي رآها على وجه زوجته عندما قالها لها منذ ما يقرب من ستة أشهر يومها طلبت منه أن يضاف اللحم إلى الفول والطعمية والعدس ولو لمرة واحدة شهريا بعد أن تحولت إلى مقررات يومية مفروضة عليها وعلى أبنائها الثلاثة اتهمها بعدم التقدير راتبه يغطي الوجبات المعتادة بصعوبة بإضافة مصرفات البيت وتعليم الأبناء يحتاج الأمر إلى حسابات معقدة ردت عليه بأنه خائب زوج جارتها اشترى زياً كالذي يرتديه هو في عمله كل يوم يلبسه ويخرج في الصباح ثم يعود لهم محملا بكل ما لذ وطاب إجابته جاءت غاضبة نصاب، يرتدي زياً لا يخصه ليستجدي الناس يحترم عمله، يبتسم فخورا عندما يسمع إمام المسجد يقول إن النظافة من الإيمان معتبراً أن الحديث يخصه شخصياً عادةً ما يستعد لعمله قبل معاده بساعة على الأقل يرتدي سترته التي يغسلها بنفسه يومياً في الصيف يتفقد حال خوص البلح الموجود في مكنسته متأكدا من كفايته ينطلق إلى الشوارع التي يعلم أنها تحتاجه متجاهلا الميادين العامة والتقاطعات الرئيسية التي يتعجب عندما يجدها مليئة بكالناسين لا يعرفهم ابنته الكبرى تزوجت منذ عامين زارتهم منذ فترة حاملة كيساً مليئاً باللحم البقري الفاخر قبل هديتها على مضب عندما عاودت الكرة بعد أيام قليلة رفض في خجل يغلفه الغضب أكد لها اعتراضه على أن يصبح زوجها مسؤولا عن إطعام أبنائه بدأت زوجته في مقارنة جديدة أوضح لها في هدوء أنه يعلم أبنائه ليصبح مثل هذا الشاب الأنيق الذي يعمل موظفا بشهادة الثانوية العامة يرتدون قمصاناً أنيقة، وربطات عنق طالما تساءل في نفسه عن طريقة ربطها، استدرك سريعاً وهو يشير بسبابته، مؤكدا أنه لن يقبل للذكور بأقل من التخرج في الجامعة، استرجع عزوز ذلك الحوار وهو يخرج من مطعم الفول متأطئ الرأس، اكتشف أن الوجبات المعتادة أصبحت تساوي ما يفوق راتبه، حتى بعد أن ضم كيلو العدس الذي كان يمثل تغييراً في القائمة إلى صفحة الأحلام مع اللحوم والدواجن الأسعار تتزايد كل يوم في البداية كان يسخر من البائعين عندما يحدثونه عن ارتفاع في أسعار الدولار الذي لم يره من قبل والبنزين الذي لم يعرف سعره يوماً ما خرجت من فمه المليء بالخبز الجاف ضحكة ساخرة وهو يحكي لأبنائه أنهم أخبروه أن أسعار الحديد هي سبب زيادة سعر الرغيف أمرهم متهكما أن يحافظوا على المسامير التي يجدونها في الخبز فقد تساوي ثروة بعد أيام قليلة يشعر بالخطر المشكلة تجاوزت حدود ما كان يراه رفاهية بحسبة صغيرة وجد أنه بالكاد قد يطعم بيته نصف الشهر شعر بغصة في حلقه ودوار جعلاه يجلس على حافة الرصيف شعوره بالعجز وصورة أبنائه يتضورون جوعا يعتصران قلبه يسأل نفسه بصوت مسموع عما ينبغي عليه فعله يخرجهم من التعليم مبكرا كما حدث معه ليعانوا ما تظاهر كثيرا أنه لا يعانيه ينفض الفكرة عن عقله في هلع يبحث عن عمل آخر نظام النوبات في عمله يجعل انتظامه مستحيلا يتنهد في أسى مقاوما الدموع التي تكاد تقفز من عينيه انتبه إلى السيارة الفارهة التي توقفت إلى جواره نافذتها فتحت وامتدت منها يد نسائية بخمسة جنيهات تردد في الرفض لأول مرة خذ لا تتحرج يأخذها وهو يتلفت يمينا ويسارا يضعها في جيبه يشعر بها تلسعه لسعا صورة أبنائه التي تراقصت أمام عينيه جعلته يتنهد قائلا والله مضطر يتحرك صوب المطعم مرة أخرى ليزيد الطعام بمقدار يشبع الجميع يمر أمام الجزار يسمع سعر كيل اللحم فيفزع ينظر إلى الجنيهات الخمسة متردداً مرة أخرى ينطلق إلى الميدان الكبير يمسك مكنسته لينبش بها التراب غير مكترث بما يفعله تتوقف إلى جواره إحدى السيارات يحاول أن ينطق بالجمل التي طالما سمعها فمط شفتيه باحتقار تمتد إليه يد ببعض الجنيهات الأمر أسهل في كل مرة من سابقتها يدخل بيته مساء حاملا اللحم والزيت والمكارونة على وجه زوجته سعادة لم يرها منذ سنوات الأبناء يأكلون في نهم وهو يرقبهم في صمت تمد زوجته يدها في اتجاهه بقطعة شهية يضعها في فمه ويمضغها ببطء بالهناء والشفاء يا سيد الرجال يتوقف عن المضغ عندما يسمعها يجد في فمه مرارة يذهب إلى الحمام ينظر إلى نفسه في المرآة المشروخة باحتقار يبصق ما تبقى منها في فمه يضرب وجهه ببعض الماء علّه يمنحه القدرة على مواجهة الغد اللحم المر اثنان في اليوم التالي بدأ عزوز يومه في الميدان مباشرة تنساب من فمه الكلمات التي كان عاجزا عن نطقها الحصيلة تتزايد شعر بلكزة في جنبه فالتفى تفزعا زميل في الزي لم يره يوما في هيئة النظافة يخبره بصوت أجش المعلم يريد أن يراك يقبض على ذراعه ويجره قبل أن يسمح له بأي أسئلة يجد نفسه جالساً على المقهى أمام رجل مخيف يرتدي جلباباً بلديا وعمامة كبيرة ينفث دخان الشيشة من بين أسنان يكسوها مزيج من الصفرة والسواد من أنت؟ كالناس الحكومة ما الذي أتى بك إلى منطقة؟ قالها بصيحة مفاجئة وهو يدب على المنضضة يجيبه في رعب يحكي له حكايته فيهز الرجل رأسه متفهما سأسامحك لأنك لا تعلم ولأنني أحتاج إلى وجوه جديدة لكن يجب أن تعرف أن كل شيء هنا بنظام ساخذ منك خمسين جنيها في اليوم والباقي حلال عليك يعترض على المبلغ الذي يراه كبيرا هذا المبلغ ليس لي جزء منه لحمايتك ولشراء بعض الكراسي المتحركة وطباعة بطاقات صم وبكم لزملائك كما أنك ستتسلم نصيبك من الحصيلة يومياً حسب الرزق على أي حال هذا هو نظامنا تقبله أو تذهب حيث لا أراك مرة أخرى يهز رأسه موافقاً في استسلام يقف استعداداً للعمل يجذبه فجأة من ملابسه في عنف ما الذي تلبسه؟ كيف تعمل بهذه الملابس؟ يشير إلى أحد رجاله الذي يأخذه خلف المقهى يسكب على ملابسه ما تبقى من رماد الفحم مع القليل من الماء يدعكهما في ملابسه يحاول أن يعترض فتسكته يد الرجل الخشنة التي تمتد إلى وجهه وشعره الأبيض لتضيف باقي اللمسات ينظر إلى ما فعله في إعجاب يمد يده إلى الأرض ليستكمل ما تبقى ببعض الطين تغير عزوز بعدها كثيرا الطعام الذي تأتي به ابنته لم يعد مرفوضا يأكل منه بنهم وعلى وجهه ابتسامة راحة لا يعرفها كل يوم لم يعد يكتريث بخوص المكنسة ولا بالشوارع الجانبية مضافته الشخصية أصبحت تتعارض مع مصلحة العمل زوجته التي تعجبت من تغير رائحته لم تجرؤ على الاعتراض فقد كانت تكره الايام القديمة بكل ما فيها العمل مع المعلم كان منظما جدا يذهب إلى المقهى في الصباح ليعرف مكان توزيعه فمشرف الهيئه الذي كان قاسيا جدا عليه لم يعد حتى يبحث عنه يكتفي بالجنيهات العشره التي ياخذها منه كل بضعه ايام على أنها هدية مقبولة في المساء يسلم المال ويتسلم نصيبه من الحصيلة العينية لحوم نيئة أو مطبوخة خزين البيت ملابس جديدة أو مستعملة كل يوم حسب ما يأتي وضعه ككناس حكومي جعله مختلفا لم يقبض عليه قط كما كان يحدث مع زملائه أصبح من المفضلين لدى المعلم، الذي كان يرى فيه شيئا يختلف عن كل الآخرين، وصفه له يوماً، وهو يجلسه إلى جواره. أنت قنوع، فأجابه بابتسامة مليئة بحسرة ساخرة. عندما بدأت حصيلته تتناقص، طمأنه المعلم أن ذلك شيء طبيعي، لأنه أصبح مألوفاً في المنطقة، أخبره أنه سينقله إلى أفضل منطقة عنده لأنه يحبه فقبل عزوز يده في امتنان في اليوم التالي كان يقف على رصيف محطة القطار بزيه الرث ومكنسته التي لم يبقى من خوصها الكثير اكتشف ما كان يعنيه الرجل بأفضل المناطق فعلى الرغم من أن ما يأخذه من كل زبون أقل بكثير فإن وانتظارهم الذي لم يكن منه بد جعلا الحصيلة تتضاعف كثيرا اقترب دون أن يرفع رأسه وهو يتظاهر بالكنس من ذلك الرجل الذي يرتدي معطفا أنيقا يحمل حقيبة تبدو باهظة الثمن توقف فجأة وأدار جسده إلى الجهة الأخرى في فزع عندما سمع صوت الشاب الذي ظهر فجأة ووقف يتحدث معه زوج ابنته تمالك نفسه في لحظات سيخبره أنه نقل إلى هذا المكان قذارة ثيابه تجعله يتمنى أن لا يراه يحاول الابتعاد ببطء يسمع صوته هامسا أنا محام من الإسكندرية سرقت حافظة نقودي لو تسمح يرفع رأسه ليرى الرجل ينفحه عشرين جنيها بابتسامة متفهمة يعطيه الشاب بطاقة أنيقة وهو يقسم إنه سيرسل له النقود يلقيها الرجل بعد انصرافه السريع ينحني ملتقطا البطاقة يقرأ ما فيها من بيانات كاذبة يتذكر زوجته وكلامها فينفجر ضاحكا بصوت مشروخ والدموع تلمع في عينيه في المساء جلس يشاهد أبناءه وهم يأكلون اللحم الذي أرسله زوج ابنته معها، تتعلق عيناه بالحفيد الرضيع، يغمضهما على دموعه الساخنة، وهو يدعو له أن يجنبه الله أكل هذا اللحم عندما يكبر. دفاع غير شرعي عن النفس تلتقط أنفاسها بصعوبة بعد انصرافه، مثل كل مرة. الجلسة الثقيلة على قلبها، الحلوى والعصير البارد، نظرات الأم تحثها على القبول، خيبة الأمل المرتسمة على وجه الأب، تؤكد لها صحة القرار الذي اتخذته من أول نظرة، عريس هذه المرة في منتصف الخمسينيات، أكبر منها بعشرين عاماً، تاجر قطع غيار بالثانوية العامة، أطلق ضحكة كريهة من فمه الممتلئ بالقاتوه، وهو يقول كلانا يعمل في قطع الغيار هي تصلح البشر وأنا أصلح السيارات تشعر بالإهانة تتساءل كالعادة هل أخطأت في اهتمامها بدراستها أصبحت طبيبة مرموقة حاولت دائما أن تكون مصدر فخر لعائلة محدودة العلم والثقافة لم تسمح لنفسها بالتقرب من أي من زملائها فالعنوان معروف والطريق الذي كانت تظنه الأقصر يبدأ بجلسة مع أبويها سنوات العمر مرت سريعا نجاحها الدائم أفسده عليها تعليقات أمها المريرة تقارن فشلها بنجاح بنا تجارتها جميعا في الزواج أصغر منها كثيرا المقارنة ظالمة لها كلهن تركنا التعليم مبكرا سيئات السمعة مبتذلات الملابس تعددت علاقاتهن إلى أن انتهت واحدة بالزواج، ليست مثلهن، تملك جمالاً لا بأس به، ملابسها أنيقة، حشمة، بغير مبالغة، تعرف جيدا متى تلم شعرها، ومتى تتركه حرا مسدلاً على كتفيها في فتنة ووقار، تتنهد مخاطبة أمها بعد وصلة التأنيب المعتادة بصوت متهدج، سأذهب لأتمشى قليلا تعارضها في إصرار سفاح البنات الذي ظهر مؤخرا في الضاحية الهادئة يخيف الجميع تضحك بسخرية السفاح الذي لا يقتل اطمئني فليس عندي ما أخاف عليه تنظر إلى أبيها في رجاء مخنوقة تصفع الباب خلفها وتخرج بخطوات ثقيلة تمشي بغير هدى، تنهاشها الأفكار انتهت أحلامها العلمية بحصولها على الدكتوراه الزواج ليس مهما لها في حد ذاته تريد أن تحيا مثل باقي الناس بغير دموع أمها وتنهيدات الأب وتعليقات الناس السخيفة حلم الأمومة يراودها صورتها التي توزع من آن لآخر مثل الجرائد الأسبوعية تشعرها أنها خسرت مع كرامتها كل شيء في مجتمع يمنح من تأخرت في الزواج لقباً خاصا يطاردها كصحيفة السوابق أخذتها قدمها إلى ذلك الشارع المظلم الهادئ تمشي فيه وحيداً تتذكر كلمات أمها عن السفاح تبتسم ساخرة جروح سطحية على أجساد الضحايا في مناطق خاصة تكاد تتأكد أنها بلا أي فائدة في حياتها يبالغون كثيرا تسمع صوت سيارة تقترب منها ببطء تسرع خطاها أضواء السيارة تطفأ تزيد هي من سرعتها تمد يدها إلى حقيبتها تتحسس مقصها الصغير وزجاجة السائل التي أهداها لها أخوها لتستخدمها دفاعاً عن النفس في الطوارئ تتوقف السيارة فتقفز لتختبئ خلف الشجرة الكبيرة التي تجاورها تراقب في أنفاس متلاحقة باب السيارة يغلق في هدوء قبل أن تنطلق مسرعة بصرير مسموع خطوات تقترب منها تراقب القادم الذي لا يتوقف من موقعها تراه جيدا. تخرج الزجاجة من حقيبتها، تقفز فجأة إلى المواجهة لترش في وجه القادمة قبل أن تتبينها، تغطي الفتاة الأخرى عينيها في فزع وهي تصرخ بصوت يكتمه السعال، تخرج المقص الصغير خادشة به الصدر الذي يكاد يقفز من الفتحة الواسعة، تضيف طعنة غاضبة إلى الأرداف المنتفخة في البنطلون الضيق، تنطلق جارية، وعلى شفتيها ابتسامة فيها الكثير من التشفي وشيء من الراحة أدب حديث انظر إليه في غضب البداية كانت مع أول زيارة عائلية لهم عندما سألتها عن رأيها في أمي التي قابلتها للمرة الأولى روش طحن فاجأني رأيها الكلمة ليست غريبة على أذني فقد كنت مدرسا في الجامعة الأجنبية التي ضمت إليها حديثا معيدة أسمع مثل هذه الكلمات كثيرا لكن عندما تفحصت أمي ترتدي عباءتها السوداء خمارها داكن على وجهها الكثير من الوقار لم أستطع أن أحدد ارتباطها بذلك الوصف أبي الذي اقترب من منتصف الستينيات قضى نصف عمره في واحدة من دول الخليج طبيبا شهيرا سأل حماية العزيزة في زيارة أخرى عما يريده منا للشبكة والمهر وما شابه قاطعته هي مجيبة كبر يا عم مش هتفرق أجابها أبي بحيرة الله أكبر يا بنتي انفجرت ضحكاتهم جميعا في آن واحد أغاضني ذلك وإن خففت عني ابتسامة أبي الهادئة لا يدرك ما يضحكون عليه أوضحت له ببساطة شديدة كبر يا عمي يعني فكك من الكلام ده ذلك الموقف تحديدا اختصار لحياتي معها زوجة مثالية تنتمي لأسرة جمعة العلم والمال لم أجد فيها أي من الصفات التي يشكو منها الرجال في زوجاتهم لا مصرفة ولا طامعة تعرف جيداً كيف تدير شؤون المنزل بكل اقتدار بالرغم من مشاغلها مشكلة الوحيدة معها تمحصر في فجوة لغوية واسعة تقبلتها أيام الخطبة على أنها جزء من العصر محاولاً استساغة أن يصبح الإنسان تحفة إذا كان خفيف الظل وأن الفضاعة من مرادفات شدة الجمال بعد زواجنا ورفع الكلفة ظهر واضحا أن الأمر يتجاوز حدود اللغة الحديثة إلى ما علمني والداي أنه قلة أدب زوجتي التي ساعدها تعليمها في أشهر المدارس وكثرة سفرها إلى الخارج على الطلاقة في عدد من اللغات حواري معها غالباً ما ينتهي بمشاجرة لأنني أتضرر من شيء قالته تسخر مني ما تعيش في الدور كده؟ أغمض عيني متذكراً حوارات أبوي، أدخل إلى غرفتي، أقرأ المزيد من الشعر، لأمحو من أذني بقايا كلماتها أكثر ما أزعجني بعد أن أصبحت ملماً بمعاني كلماتها، مهارتها في الدمج بين الصفات البشرية المختلفة والحيوانات السلبية والقوة والسمنة ترتبط على لسانها بخراف وثيران وعجول حتى إن كانت تتكلم عن أشخاص نقدرهم شجاراتنا لا تختلف كثيرا لا تجد عيبا في وصفي بالخيبة أو الملل بعد أن نتصالح تؤكد لي أن تلك الكلمات لا تندرج تحت بنود السباب أما وصفها للحياة والمشاكل اليومية غالبا ما يكون مرتبطا بالمشتقات البترولية مثل الزفت والقطران والجاز أو مرتبطا بالأرض مثل الطين وأشياء أخرى أعترف أنها لا تتخطى حدودها بذكر الآباء أو الأهل إلا في حالة التساؤل عن أسباب فضول شخص ما أسمعها متسائلة هو ماله تضيف أهله عموماً أو تخص واحداً منهم حسب درجة غضبها منه اليوم أعطيت لولدي ذي السنوات الخمس اللعبة الجديدة التي اشتريتها له ألقاها غاضبا إيه الأرف ده؟ أنا عاوز مسدس صدمتي كبيرة ما كنت أتشاجر كل يوم خوفا منه حدث بكل أسف لأول مرة منذ زواجنا أشكو لأبي أتحدث في غضب عن الطلاق يأتيني صوته في الهاتف ضاحكاً في سخرية أعلى شن لسنها طويل يبقى المطلقتها يملو البلد يطلب مني في هدوء أن أجلس معها في وجود أبيها أطلبه لأحدد معه معادا أشرح له الأمر باقتضاب يا ابني خضطني بلاش هيافة ده كلام بيطلع منها زي السكر أنهي المكالمة في يأس أحتضن صغيري أصطحبه لشراء المسدس في الطريق أشرح له ما أعرفه من قواعد الأدب القديم. استمعتم إلى كوشري مصر قرأها لكم محمد خيام تأليف حسن كمال صادرون عن دار الشروق للنشر والتوزيع تم انتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2019 لمنصة ستوري تل. جميع الحقوق محفوظة